وجدوا وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم بالاخره هم يوكنون إن الذين لا يؤمنون بِالْآخِرَةِ زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقون قَالْ قُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سآتيكم لا بخبر أو آتيكم بشهاب قبسي لعلكم تصلون فلما جاء نودي بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز حكيم وَأَلْقَى صَكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَا مُذْبِرًا وَلَمْ يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون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 وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إِلَى فرعون وقومه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 وعرف سليمان داود وَقَالَ يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء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 حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم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 وُرَ انْعَمَتَ كَلَّتِي انْعَمَتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا وَأَنْ أَعْمَلَ صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقدت وَهِيَ رَفَقَاءَ لَمَالِيَ لَا أَرَى الْهُدَى هُدَا أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لا أعذبنه عذبا شديدا أو لا أبحنه أو لا بسلطان مبين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 توها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصد عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفر وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَافِبِينَ إذْ هَبْ بِكِتَابِهَا ذَلِفَ إليهم ثم تغل عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني يا إلي كتاب كريم إن هو من سليمان وإنه بسم الله الرحمن اللَّا تَعْلُو عَلَيَّ وَتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَتْ يَا أَيُّوْهُ الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِ قاطعه امرا حتى تشهدون قالوا نحن الو قوة والوب سي شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين؟ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أف سادوها وجعلوا أعزّ أهلها أذلة، يفعلون، وإني. رسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون قالت جاء سليمان قال اتم بمال فما اتاني الله خير مما اتاكم فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم يرجع إليهم فلنأتينهم بجنود الله كبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلتهم وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال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 قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكُ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَبُ تاقيرًا عنده قال هذا من فضل ربي لي يبلواني اشكر ام ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أته تَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ آهَ كَذَا الرُّشْك انه ووتينا العلم من قبلها وقم مسلما وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصرح فلما رأت حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب بِأَنِّي وَلَمْ تُنَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعْسُولِي مَا لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تعجلون بالسيئة قبل الحسنة، لو تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رهط يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لولي هِيَ مَا شَهِدْنَا مَثْلُكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فانظر كيف كان عاقبه مكرهم انا دمرناهم وقومهم اجمعين فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّكُونَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ائنكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم تجهلون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 قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم يشركون أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَثْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةً مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَاهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هم قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون امَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلِ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ مَّعَ اللَّهِ تعالى الله عن ما يشركون، أما يبدأ الخلق من يعيدك ومن يرزقكم من أَإِلَهُمْ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُل لا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَنَّى يُبْعَثُونَ بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمور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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْفَضْلُ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّ بِكَ لا يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِن نَّغِيبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ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 تالفون، وإن له دل ورحمة للمؤمنين، إن ربك يقضي بينهم بحكمه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 انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين ومن بهاد العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِ مَأْخَرَجْنَا لَهُ دَبْتَمْ مِنَ الْأَرْضِ كَلِمُوهُمْ أَنَّنَا سَكَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُؤْكِنُونَ ويوم نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا من مَنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علماً أم ماذا كنتم تعملون وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي أَمَا وَاتَى وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ آتِيهِ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 فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ